وَاداتِ ضبحَا فَمُوراتِ قدحَا فَالْمُغيراتِ صُبحَا فَثَنَّ بِِ نَ قُعَى فَوسَلْقُنَ بِهِ جَ إِ الإِن سَانَ لِرَبّهِ لَكودَ وَإِهُ عَ ذَلِكَلَ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ